اذناده ربه بالوادي المقدس طوى اذ هاب الى فرعون انقذ طغى قل ان لا اله الا انت استغفرك واهدني الى ربك فاتخشع فأ كَمْ لَبَوَا عَصَا ثُمَّ أَدْبَرُوا السَّعَا فَحَشَرَ فَنَادَى فَانْقَلَ أَنَا نُغُ بوكم الارلى فانخذه الله بنكالا اخرتي والاولى ان في كَلَعِبْرَةٌ لِمَن يَخْشَى أأَنْتُمْ أَشَدُّ خَرِقًا أَمِ السَّمَا بَنَانَ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوْنَ وَأَطْشَى لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَنْ قَرَجَ مِنْهَا مَا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى وَالْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَأَبْصَرَّ إِلَى الْجَهِيمِ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا فَادْنَى الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ الرَّبِّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا نَمَآ اَنْتَ مُنذُ رُمِيَ من خَشَنًا سَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰ